أحسن الله ليكم وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول عائلتي بالمغرب وكوني متمتعا هل يجب علي الأضحية علما أنني مستطيع ماليا إذا كنت مستطيعا ماليا فتضحي عنك وعن أهلك والهدي الذي يكون منك في حجك لكونك متمتعا هذا متعلق بأعمالي الحج والعمرة لكونك جمعت بين حج وعمرة في سفرة واحدة فتذبح ذبيحة شكر لله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والاضحيه هذه تكون في البلد عنك وعن أهلك قربانا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإن كنت قادر ماليا تفعل ذلك نعم. أحسن الله ليكم يسأل هذا عن حكم دخول زوجته لساحة الحرم وهي حائض ساحة الحرم من الحرم ساحة الحرم من الحرم والمرأة الحائض لا تدخل لا تدخل المسجد وساحة المسجد النبوي هي داخلة في المسجد وحكمها حكم المسجد نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أنه جاء عن طريق عن طريق الطائرة وكان من المقرر أن يأتوا إلى المدينة للإحرام فتوقف بجدة فهل يحرم منها أو من من المدينة إذا كان لهم مجيء إلى المدينة لا يحرم يأتي إلى المدينة ثم بعد قضاء مدته ووقتها الذي سيقضيه في المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ذي الحليفة نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن التصوير بالجوالات هل يدخل في التصوير بالكاميرات الذي ينبغي على الإنسان أن يتجنب ذلك وأن يكون التصوير في هذه الآلات للضرورة الأشياء التي فيها ضرورة مثل أن يصور لجواز السفر أو لرخصة القيادة أو للهوية الوطنية أو أشياء التي ضرورة ومع ذلك يتجنب ويبتعد عنه قدر استطاعته وفيما يتعلق بأعمال الحج وتوثيق الحاج لها بالصورة هذا أمر خطير جدا هذا أمر خطير عندما يصور الحاج نفسه في أعمال المناسك يصور نفسه في المطاف وفي المسعة وفي عرفة وفي الجمرات إلى اخره هذا أمر خطير ويخشى على الإنسان في عبادته وفي حجه خشية عظيمة من, من هذا العمل وأشرت أكثر من مرة أن بعض الحجاج يقع منهم تصرفات لا تدل على خشية من الله سبحانه وتعالى في هذه الصور وهذه التصوير وأشرت إلى أمثلة رأيتها وبعضها رأاها غيري من أمور فضيئة وخطيرة يفعلها بعض الحجاج ويعني أقل ما يعتذر لهم به جهلهم بدين الله الكبير جهلهم الكبير بدين الله سبحانه وتعالى ومما يعني أذكر أنني رأيته بنفسي عند الجمرات أحد الحجاج أعطى زميله آلة التصوير ثم جعل الجمرات خلفه وتهيأ على هيئة حسنة ورتب إحرامه ومد يديه على صفة الداعي ثم التقط له زميله الصورة ثم أنزل يديه رفع اليدين هذا ما هو هذه والله من المصائب من المصائب العظام والبلايا الجسام ومن الجهل الفادح بدين الله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل جئت للعمل في البعثة في خدمة الحجاج وأريد بعد الانتهاء من الحج والمجيء إلى المدينة أن أذهب وأعتمر لوالدتي وأحرم من ذي الحليفة فهل يجوز لي ذلك؟ لا بأس إذا جئت إلى المدينة ولك فيها حاجة ثم أحرمت بعمرة من ذي الحليفة لا بأس ولا باس أن تجعلها لوالدتك وأنت ماجور في ذلك نعم ويقول في سؤاله الثاني وهل يجوز لي بعد الانتهاء من العمرة أن أخرج إلى التنعيم واعتمر عن والدتي هذه العمر التي تكرر من التنعيم لا أعلم لها أصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه صحابته الكرام والأصل أن تدخل مكة معتمرا وإذا كان عند الإنسان سعة من الوقت في مكة فليكثر من الطواف إذا لم يكن المطاف مزدحما وليكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله ومن الدعاء ومن أعمال البر الكثيرة المتنوعة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل نحن حجاج من فرنسا نحبكم في الله وسؤالي: أحج مع زوجتي فهل يجب علي ذبح واحد أو اثنان نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من المتحابين بجلاله وأن يجمعنا جميعا على طاعته سبحانه وتعالى وأن يوفقنا لكل خير والهدي هدي التمتع هدي التمتع إذا كان شاتا فإن تجز عن الشخص الواحد عن الشخص الواحد فتذبح عن عنك شات وعن زوجتك شات أخرى وإن شئت أن تشارك في بقرة فهي تجزء عن سبعة، وكذلك البدنة تجزء عن سبعة. يمكن أن يشترك سبعة في بقرة واحدة أو سبعة في ناقة واحدة. أما الشات فلا تجزء إلا عن الشخص الواحد. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل يلزم من لم يطوف يوم في يوم العيد بعد الغروب أن يرجع لإحرامه؟ لا يلزم, لا يلزم أن يرجع إلى إحرامه وقد ورد في هذا حديث ولأهل العلم كلام في ذلك الحديث فلا يلزمه أن يرجع إلى إحرامه نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أعمل بمكة المكرمة وجئت منتدبا من الشركة للعمل لديها في المدينة فترة ما قبل الحج بشهر وبعده بشهر وأعود إلى مكة وهي محل إقامتي فهل يجوز لي قبل الحج بثلاثة أيام إذا عدت إلى مكة أن أحرم منها إن لم يتأسر لي الإحرام من هنا إذا كنت ذاهبا ومتحركا من المدينة إلى مكة ونيتك الحج إذا كنت متحركا من المدينة إلى مكة ونيتك الحج أو العمرة فيلزمك أن تحرم من ذو الحليفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم مهل أهل المدينة ذي الحليفه ولما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمره نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجب على المرأة؟ قضاء دين صوم رمضان قبل البدء في مناسك الحج، وإن كانت وإن كان كذلك، فما حكم من لم تستطيع؟ لا يجب، لا يجب عليها ذلك، ولكن عليها أن تبادر في قضاء هذا الدين، نعم. أحسن الله ليكم يسأل يقول هل يجوز الإحرام وأنا ألبس الركبة البلاستيكية؟ ال الركبة البلاستيكية الذي يظهر الله تعالى أعلم أنها لا حرج عليه، يعني إذا كان يلبس ركبه يضعها لي يتمكن من السير ويحتاج إليها الذي يظهر والله أعلم أنه يلبسها ولا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه شيء نعم. نعم يقول هذا السائل أحسن الله ليكم ما حكم الزواج من امرأة أوروبية دخلت في الإسلام مع العلم أن أبويها مشركين الزواج صحيح إذا استوفى الشروط إذا استوفى الشروط فالزواج صحيح نعم يسأل عن حكم التصوير كذلك مر معنا الكلام عنه أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل الحاج إذا نوى أن يحج حجا متمتعا أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر ذي الحجة الإمساك عن الشعر والأظفار إذا دخلت العشر من ذي الحجة يتعلق بكون الإنسان سيضحي وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيء فإذا كان عنده نية أن يضحي أو عازم على الاضحيه فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا بشره شيء إلا إذا قضى العمرة فإنه يقصر من شعر رأسه ليتحلل وهذا واجب من واجبات عمرته نعم أحسن الله ليكم يسأل يقول هل يجوز لي أن أطلب من شخص أن ينساني من دعائه إذا كان الغرض من ذلك التواصي والحث على دعاء الإخوان بعضهم لبعض وأن يكثر دعاء الإخوان بعضهم لبعض هذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء الاخ لاخيه في ظهر الغيب مستجاب او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال ان الله وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك اذا كان الغرض من ذلك اساعه الخير واساعه هذا الفضل وان يكثر دعاء الاخوان بعضهم لبعض فلا باس بذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل إذا أراد الحاج الذهاب إلى الحج بنية التمتع فماذا يقول عند المقات هل يقول لبيك عمرا أم لبيك عمرا متمتعا بها إلى الحج يقول لبيك اللهم عمرا يقول لبيك اللهم عمرا ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجه يلبي بالحج نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كيف يتجنب الحاج الرياء خلال أداء المناسك وهل الولائم التي تقام عند العودة للحاج إلى بلاده من الرياء تجنب الحاج أو غيره من العباد للرياء أمر يحتاج إلى مجاهدة مستمرة قال سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فيحتاج إلى معالجة ومجاهدة مستمرة وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من الشرك وأن يجنبه الشرك وأن يبعده عن الرياء النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات في حجته وأحرم ولبى صلى الله عليه وسلم قال في الميقات اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة فالحاج يدعو الله ويسأل الله أن يعيده من الرياء وأن يعيده من السمعة وأن يرزقها الإخلاص وقد جاء في في, في حديث الرواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره وهو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل فقالوا أو ليس الشرك أن يجعل مع الله ند وهو الخالق قال لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل أولا ادلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره قلنا بلى يا رسول الله قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وهذه دعوة عظيمة من لم يحفظها فليحفظها وليحافظ عليها اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني اعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم والذبائح التي تفعل بعد رجوع الحاج هذه لا أعلم لها في هدي السلف وطريقتهم أصل فمثل هذا يجتنب وإذا قدم الحاج ودعا له قرابته أو جيرانه أو نحو ذلك بالقبول فمثل هذا الدعاء لا بأس به ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا وأن يصلح لنا النية والذرية وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين